مانعتهم حصونهم من الله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 الذين والذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر, ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون